All right. حسني ولو مره لو مره احسني كل ما املك بهالدنيه بهالدنيه شوقي ya flan wana sahi ma hawali wasalni رح ورتاح في غيابي عسى طابت لك الدنيا عقب عيني